أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هل من أنواع المحبة الخله ولماذا لم يذكرها شيخ الإسلام فيما مر معنا الخله لا شك أنها أعلى درجات المحبة وشيخ الإسلام بن تيمية لم يذكر درجات المحبة وإنما ذكر شيئا منها لم يذكر جميع درجات المحبة وإنما ذكر شيئا منها وركز في حديث كما مر معنا على التتيم الذي هو التعبد نعم هذا يطلب منكم الدعاء نسال الله عز وجل لنا جميعا لهذا الأخ ولنا جميعا التوفيق والحفظ والسداد والعون والعافية وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعود بك من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا ولا تأمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها